Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, Hamim, hakim al Kitabı min Allahı Al Aziz Al Hakeem. ve Arzıla Ayaatıllı Müminin.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 فتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم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 Min verra jahannam, la yuni la min lahum الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز ليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بآمره وليتبتوا من فضله وليتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون